Yeah. <laughs> اشكيل من نار الهوى اسمح لي ان اقعد سوا اشكيل من نار الهوى يمنا ويقول لي يا ريت دلع بك ما هو شاعر Meda och hopp och och والحب ديني ومذهبي ده دي أنا قلت أحبك والنابي والحب ديني ومذهبي يستعجب من دي الأقوال ويديه ده كل دلال يحرمني من نور العين لكن بحب det är det som jag Det är det بقول عجبي على حلو حسنه توه الأفكار <تصفيق> للناس بيهدي العسل ويردهول مرار بقول عجبي على حلو حسنه توه الأفكار للناس بيهدي العسل ويرده مرار وحلوته هي السبب في عذاب ليل ونهار سألت عطار بيبيع الصبر للمحتار أنفتح ده فتره والتفت قال لي لا ورد بلا شر لا حلا ومن غير يا زارع الصبر صبرك غربيل ونقي يا زارع الصبر صبرك غربيل ونقي ده الصبر كله منافع اياك اهمله ترمي يا سارع الصبر صبرك غربل ونقيك الصبر كل كله منافع اياك تهمله وترميه والمركب اللي نشرح اوعى تسافر بيه لو كان حطانه ذهب الموم حيلعب بيه مسأل وقاله اللي قبلنا بزمان العود مهما ادي بيفضل عبيره في الورد مهما دبت افضل عبير عبيره في بيقول لي حاسب ودنيتك واعطط وفرجتك بيقول لي حاسب حاسب ودنيتك واعطط عك عني وأدوب والمهج مش قادر تدور مش قادر رح هو هوايا والمشرابية في دموع